الملك هل أقتل زوجي ده موهوب الأستاذ موهوب يا سلامه أحسن القصص جい. عزفة الناي شهيدة لعشق الإلهي رابعة العدوية جي. عذراء الربيع سمار. شفيقة متولي شيء من العذاب <تصفيق> أفواه وأرانب لمن من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري أعزاء المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزاء المستمعين، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم معنا في سهرة جديدة وسهرات من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع جزء من سهرة صحبة وأنا معهم للإذاعية آمال العمدة وقد قدمت هذه السهرة عام 1987 وهذه السهرة مع الفنانة صباح وصحبتها صحبة وأنا معهم لقاء اسبوعي تتفق فيه الاراء او تختلف ومعهم امال العمده العيد هو البهجه والقعده واللمه والميكروفون بيصادق البيت المصري في العيد بسهره فيها بهجة وقعده ولمه ازاي ما تبقاش بهجة ومعانا شمس الشموس الصبوحة ومعانا صحبة فيها الكاتب الروائي محمد جلال وفيها الملحن الفنان محمد سلطان ونحن في انتظار مفاجآت اخرى نفاجئ بها المستمع بصحبتنا العيد هو المفروض الموضوع اللي بيفرض نفسه علينا حسألكم فردا فردا سحر العيد كان في طفولة كل منا وماذا في رأس كل منا من ذكريات للعيد نقف وقفة مع الصبوحة وتقول لنا ذكريات العيد في التفولة طبعا دي تقاليد سعيدة في حياتنا وكنا أهلنا طبعا يحضروا لنا اللبس الحلو والأكل الحلو والفسح الحلوة وبعدين يدوبك كبرت بقيت أنا أسعد الناس أغني لهم في كل الأعياد اللي فاتت وفإن شاء الله كمان العيد ده أقدر أسعد الناس اللي حغني لهم كمان وكل عيد وإنتوا بألف خير تغني لهم تقولي إيه؟ سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا حبايبي سنه حلوه يا جميل الله كل سنه وانتي طيبه وكل المصريين طيبين اه اه في الجرس بيرن وإحنا في انتظار مين تفتكري مين نقول مفاجأة انت قولي عليها انا حبيب قلبي شوقي <تصفيق> بقول كده <تصفيق> يمكن يكون هو يمكن ما يكونش هو يكون نو. أستاذ هاني شاكر كمان أهلا بي <تصفيق> أهلا بيهم كلهم نورتون النهاردة أهلا محمد سلطان لمعلم أستاذ محمد جلال حبيب أهلا يا ملك يا ملك روح قلبي اهلك ازيك حبيبي ازيك انت زي عندك الحمد لله اهلان جلال اهلا <تصفيق> اهلا أهل. أهل. جيم برومير بتاعنا اهلان صح اهلان سعيدة يا روح اهلا تأخرت شويه معلش <تصفيق> ولا همك انت الملك ازاي بناتك الحلوين والحلوات <تصفيق> اشتقنا لك وحشتنا صحيح نقول سحر العيد في طفوله فريد شوقي كان ايه الملك العيد العيد انا ما ما كنتش بحتفل بيه زي الاطفال ما اعرفش ليه يعني كنت اخد العيديه لما ها وبعدين افرع على اولاد الحته واقف فمثل في الجنينه كده اي كلام يعني انا كنت بدفع فلوس عشان اتفرجوا علي الوقت انا باخد الفلوس منهم تاني. <تصفيق> يعني كنت بقضي فعلا العيد بالصورة دي يعني عمري ما احتفلت كطفوله لازم اقعد امثل في الجنينه في بتاع بيت جدي زمان وحاجات زي دي ده كان العيد بالنسبه لي العيد بالنسبة للكاتب الروائي الاستاذ محمد جلال تفتكروا في سباق كان ايه, إيه العيد فرحة البيت المصري كنا طول السنه نقعد نفكر ازاي نحتفل بالعيد نجمع فلوس والأباء يشتروا الهدوم ونحوشها ونقعد وننتظر الصباح ما نمش عشان نقوم الصبح نلبس الهدوم وننزل مع الناس في الحارة وفي الشارع وفي السوق ونستمتع ببهجة يبقى عناق عناق, عناق الفرحة كنت بحس كده ما يعني انت الوقفة ما نفرحش ومنتظرين الصبح يطلع عشان نفرح مش فاهم ليه يعني طب ليه ما بنفرحش طول السنة أستاذ محمد سلطان تفتكر العيد من أيام طفولتك وبعدين تقول بتعمل إيه في العيد مع ولادك العيد بالنسبة لي زي يعني ذكرى أكتر منه عيد في الوقت الحاضر يعني أنا بالنسبة لي أتذكر لما كنت طفل كنت فرحة العيد زي جميع الأطفال كنت ليلة العيد نمشي أفضل طول الليل أحضر الملابس الجديدة اللي حلبسها الصبح دلوقتي العيد بشوفه من خلال البهجة اللي بلاقيها حواليا للناس اللي عايشين حواليا من أولادي برغم أن أولادي موجودين في فرنسا أو عايشين في فرنسا لكن بيعرفوا أن العيد نحن في عيد دلوقتي بيحتفلوا بيه في فرنسا؟ لا هم نفسهم بيحتفلوا بيه بيتصلوا بيا بيقولوا يا بابا العيد يوم كذا يوم الأربعة ولا يوم الثلاثة مثلا يعني على دايما على صلبية في حكاية البتعانية هم مهتمين جدا بحكاية العيد بالرغم ان هم عايشين حياة تانية خالص في فرنسا بمناسبة العيد وبمناسبة الصحبة الجميلة اللي احنا فيها واتنوارها شمس الشموس صبوحة نقول ايه موقفك من حدوث حق الاداء العلني بالنسبة للمطربة أو المطرب يعني تبقى الغنوة بس من حق المطرب بس يعني واحد أصدق ولا عدة مطربين ومطربات لا ليه ما يغنيهاش كتير مطربين ومطربات دي حاجة بتبقى حلوة وكل مستمع بي بيسمعها في ال بالصوت اللي هو بيحبه دي حاجة كويسة أن تشار الغنوة على عدة أصوات يعني شوفي لا تجزي يغنيها الله يرحمه أستاذ عبد الحليم ونجاة فكانت نكحة من لتنين دي حاجة كويسة طيب حضرتك غنيتي لحد غيرك سبقك في الغناء وبالتالي تسمحي لحد من الأصوات الشابة يغني أغانيكي أنا ما غنيتش لغيري الحقيقة يعني ليه لإني تربيت مثلا على الأصالة الفنية في مصر هنا وكده فما بحبش أخد أغاني حد يعني لكن في كتير ناس خدوا الاغاني بتاعتي وبقوا يقولوا دي بتاعتنا ويعني هم لوحدهم كده قالوا عملوا شوية مشاكل لكن أنا طبعا أتمنى كل الناس تغنيين الاغاني بتاعتي ده دليل نجاحي لكن أنا ماخدش غنوه حد أبدا ولا ايه سيد سلطان ايه رايك والله أنا يعني اللي أنا بشوفه إن طالما المطرب غنى أغنية معينة ونجح فيها فإذن هو بقى موجود من خلال هذه الاغنيه وبقت الناس تعرفه من خلال هذه الاغنيه حتى لو كان مطرب ده من نجوم كبار ومشهور ومعروف بيقول لك الاغنيه الفنانه دي بتاعه صباح مثلا اغنيه كذا بتاعت صباح, كازة بتاعت صباح. أه لسه ما ان احنا نبقى النجمة هو العمل مش, مش صاحب العمل يعني لازلنا حتى الان في السينما النجمة هو الممثل حتى لو كان الفيلم قصه عظيمه جدا لكن دايما اقول لك فريد مثلا الملك مثلا الـ في, الـ في الأغنية دايما يقولك المطرب قبل الملحن وقبل المؤلف يعني يقولك أغنية عبد الحليم حافظ بتاعك كذا ما يقولوش مثلا أغنية محمد الموجي العمل أغنية مثلا فايزه أحمد بتاعك كذا مش أغنية محمد سلطان مثلا مثلا أغنية صباح مش أغنية مش عارف مين يعني دايما لازلنا حتى الآن الـ الـ النجم هو اللي بيحمل عاتق شهرة العمل عشان كده العمل لو تغنى بأكتر من صوت برضو بيبقى في النهاية مرتصق بصوت واحد فبيبقى على حساب التاني مادام صباح المايكروفون معاك لان غنت انا غنوة اسمها ايام اللولو وطبعا في مطربة كل الناس بتحبها وتقدرها يعني ويمكن بصوتها الغنوة احلى لكن اما سمعت شوية منسقين بتوعها بيشتغلوا معها سمعت انا سجلتها فكان عندها هي حفلة على تلفزيون فغنتها قبل ما أنا أنزل الغنوة على يعني السوق وكذا فطبعا يعني دي انا مش ممكن أعملها حتى لو أنا طبعا معايا تنازل لو حتى معايا تنازل وأسمع حد غناها قبله خلاص يعني مش ممكن أغنيها فكان حصل شوية إشكالات لكن أنا مبسطة إنه الغنوة دي تنزل بكذا صوت ليه لا يعني ما عندكيش مانع ان اغانيكي اللي اشتهرتي بيها واشتهر بيها صوتك يغنوها آخرين او اخريات لا طبعا ده بيغنوا على طول عايشين يعني على بعض المطربين والمطربات كل اللي طالعين جديد قالوا ايه بقى <تصفيق> بيقولوا بيغنوا كل اغاني انك حيانا يانا وانا كده دلوعه ويا دلع ويا معلم ده حتى معلم سجلوها اسوانت كمان وسجلوا انا هنا يا ابن الحلال قالوا <تصفيق> ايه بقى؟ أنا <صريبا> <تصفيق> <تصفيق> انا هنا هنا يا ابن الحلال لا عايزه ولا كتر مال بحلم بعيش امله انا سعد وهنا انا هنا يا ابن الحلال <تصفيق> انا اسفرتها يا مره كان في لحن اسمه حسونه ونيجح قوي قوي كنت بعمل انا وهو فيلم فقال لي ايه رايك هدى سلطان عندها لحن حيفرقع لي قلت له يا ريت تعال اتفقنا انا وهو <تصفيق> اتفقنا انا واستاذ بريد واخدنا اللحن وغنينا في فيلم لكن هي كان روحها حلوه قوي وكانت مبسوطه جدا يعني, يعني غنيه زي الفيلم حسونه ما تحن عليا حسون أنا زيك غاوية وغاوية وغاوية وحبيبي ما صدقت لقيته والغاوي نقط بطايته الغاوي الله الله تكرتها <تصفيق> <تصفيق> فعلا هو الـ الـ الفيلم ده كان اسمه جوز مراتي وكان سيد اهوت سلطان طبعا شاركتي وبتعمل معايا معظم الافلام لكن جيت في الفيلم ده قلت لها انا هاخد مدام صباح طبعا هي عرضت كشريكة في الأول إنما لما شرحت الموضوع وافقت ليه الفيلم بيبحث قضيه المحلل فمدام صباح طبعا عملت الدور بمنتهى ياك والحلاوه خصوصا انه البطل اللي هو انا كان مفروض سباك وهي ارستقراط يعني الست العظيمة اللي بتلبس طبعا واحلى واحدة كانت مازالت طبعا بتلبس صباح فده اللي كان عامل الكنتراست او الفرق ازاي الست العظيمة دي هتحب الولد او الراجل السباك البسيط الفقير ده وفعلا حبته وغنت له بقول يا فريد على ذكر اعادة الالحان باصوات تانية ومدام صباح قالت ما عندهاش مانع أن تتعاد ألحانها بأسوات تانية رغم أن التليفون بيرن أنت أدوارك العلامات الفتوة رصيف نمرة خمسة كلمة شرف العلامات البارزة اللي لو كانت حيقرخوا في تاريخ السينما في كتاب هيكتبوا عنها ترضى أنها تتعاد بناس تانين بفنانين تانين شروق يكونوا ما فيش شك وبقى سعيد جدا وأنا حاولت طبعا أعيد هذه الأفلام بشباب جديد مالقتش يعني للاسف اللي بقوله ما مين اللي يعمل جعلونه مجرم ما مين اللي يعمل فتاو ما مين اللي يعمل رصيف من رخام مش ما يعني كل الشباب اساتذه باب الحديد مين يعمل اه يعني في في شخصيات لازم تبقى مقنعه عشان المشاهد يبقى يصدق الشخصيه دي يعني انا ما يعني انا دايما بقول بنادي افلام الاكشن اللي هي ضرب لا تموت حتى في السينما الامريكيه ولا في اي سينما في العالم بديل الموضه دلوقتي الكاراتيه والضرب والحاجات دي ناجحه قوي عاوزين البطل وانا مستعد انتج وقلت الكلام ده اللي يقنعني انه انه انه انه, إنه, إنه بيضرب الناس دي زي ما كنت انا بقنا يعني مش بقولها عشان انا يعني مش عارف مش لاقي البطل مقنع يعني هم اساتذه في التمثيل انما البطل ودايما بقول لهم كلهم اعملوا افلام اكشن لان دي اه لا تموت ابدا اه فانا مش لاقي فعلا انا مستعدة اعيد افلامي بس مش لاقي شبابي وفي التجربة حصلت مع سيدة فاتن حمامة لما عادوا افلامها وسقطت ما نجحتش وبالتالي انت مع نظرية عدم اعادة الافلام او العلامات البارزة على طريق السينما المصري اصلا كمان الافلام رغم ان عمرها تلاتين سنة ما زالت عايشة يعني ذلك النهار انا نزل لي فيلم جعله المجرما فواحد صحفي الكاتب قال فيلم الموسي وهو عمره 25 سنة يعني ما علامات مش ان انت دام بتعرض ليه اعملها تاني رغم ان دي بتتعمل في امريكا الافلام بتعاد باستمرار بالشباب جديد ونوعية جديدة انما هنا ما يعني ما عرفش الجمهور اما بيعلق في ذهنه بطل او مطربة او مطرب بتفضل مدى الحياة يمكن في الجزئية دي من الحوار نقف وقفة مع الملحن محمد سلطان واللقاء التالي مع الكاتب وسيناريست وحيد حامد الكاتب وحيد حامد من مواليد الأول من شهر يوليو عام 1944 بقرية مني الأمح بمحافظة الشرقية كتب العديد من الأفلام من أهمها طائر الليل الحزين، البريء، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، معالي الوزير، الإرهاب والكباب المنسي اللعب مع الكبار مسجل خطر كشف المستور الدنيا على جناح يمامة وطيور الظلام وكتب أيضا وحيد حامد العديد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها أوراق الورد أحلام الفتى الطائر شياطين الليل العائلة أنا وأنت وساعات السفر الفتى الذي عاد أواني الورد كما كتب العديد من المسلسلات الإذاعية، من أهمها بنت مين في مصر، بلد المحبوب، قانون سكسونيا، الفتى الذي عاد الإنسان يعيش مرة واحدة، والدنيا على جناح يمانه. أما في المصرح قدم آه يا بلد، سهرة في بار الأحلام، جحا يحكم المدينة، وله أيضا العديد من المؤلفات، مثل القمر يقتل عاشقة، مجموعة قصصية، استيقظوا أو موتوا مقالات حديث الدخان مقالات حصل على العديد من الجوائز ومن أهمها جائزة أحسن مصرحية عن مصرحية آه يا بلد من وزارة الثقافة عام 72 جائزة مصطفى أمين وعلي أمين عن فيلم البريء عام 86 جائزة أحسن فيلم طيور الظلام من جمعية الفيلم عام 93 جائزة أحسن سيناريو لفيلم المنسي من جمعية الفيلم عام 94 جائزة أحسن سيناريو عن فيلم الراقصة والسياسي عن الجمعية المصرية لفن السينما عام 95 وقد حصل عام 2003 على جهزة دولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقاف القاهرة تقدم أنا وأنت وساعات السفر سهير البابلي أنا وأنت وساعات السفر محمود مرسي انا وانتي وساعات السفر وحيد حامد ومصطفى ابو حطب لو la يا más <تصفيق> أيوة تحت مكان سيادتك عارف مكانك ولا تحب أدل عليه الحقيقة أنا ماليش مكان خالص وصلت المحطة على آخر لحظة ويا دوب لحات الأطر هو هتحرك. يعني ما حجزتش مكانه هما معيش تسكة يبقى سيادتك حتي تفغرامة علاوة على ثمن التسكة حاجة بسيطة سيد وعامل حسابها وتقريبا يا ما حتفضل واقف لغاية ما نوصل إسكندرية زي ما سيادتك شايف الأطر كله محجوز وكامل العدد <تصفيق> <تصفيق> ده غير الركاب زيادة لزاع حضرتك بسيطة المدة كلها ساعتين عايز هطلع لسيادتك أسيمة بالتذكرة والغرامة طيب لو تكلمت يا حضرت الكم اي أي خدمة يا فن أوسح حضرتك لو سمحت بعد إذنك حرجع تفضل تفضل تحت أمرك يا فن الأستاذ اللي كنت بتكلمه ده تذكرته معي ومكانه هو اللي جنبي ده آه، الظاهر يا فن منه ما خدش باله أصله لحي القطره على آخر لحظه معلش هبلغوا حالة يا متشكره ايوه سيدي كم بقى مش عاوز من سيادتك فلوس خالص ما كان سيادتك محجوز وتذكرتك موجوده ايه كرسي 37 المدام اللي نادت عليا هي اللي قالت لي كده يعني شايفها سيادتك ايوه شايفها بس بس انا ما اعرفهاش و... وايه اتفضل يا استاذ روح اقعد قبل الكرسي ما يطير اقعد ازاي بقول لك ما اعرفهاش يا استاذ هم المسافرين بيعرفوا بعض <تصفيق> اسالني انا بقى لي 20 سنه في السكه الحديد شفت حكايات تنفع قصص وافلام ده <تصفيق> كل حل شكر المعرفة مايعرفهاش يمكن عاوز ابيق له تذكره اي لكن عاوز ابيق له تذكره ايش معنى اختار ده بالذات انا مالي <تصفيق> <تصفيق> مساء الخير مساء النور اتفضل الحقيقه غريبه الصوت ده زي ما قلت الحقيقة أنا أنا شاكر فضلك عملت فيها معروفين وقت واحد إيه هم المعروفين دول اولا حسافر وأنا قاعد على كرسي مريح بدل الوقفه طول المسافة وكمان مش حدفع الغرامة <تصفيق> اتفضلي اتفضلي تمن التذكره أنا طلبت منك تمن هو معقول استنى لما تطلبي حضرتك ده كفايه قوي المعروف الكبير اللي عملتي فيها أنا متشكرة ومش هاخد كمان تمن التذكره ليه؟ اعتبرني ازمه دي تبقى تبقى حاجه غريبه قوي مفيش حد بيعزم حد على تذكره قطر العزومه في السفر بتكون فنجان قهوه فنجان شاي ازازه كوكاكولا غدا من فضلك إنما... اعتبرها اي حاجه اعتبرها اي حاجه ازاي ويعني ايه كل اللي حصل اني ركبت من غير تذكره أنت حدفع تمن التذكرة لكم سري يعني مش راكب مزوغ ولا حاجة والحمد <تصفيق> لله أنا راكب مصطور ومش محتاج مساعدة حالشان أنهي المناقشة في الحكاية دي أنا كمان إنسانة مصطورة ومش محتاجة تمن التذكرة عظيم جدا مم. أنا مصطور وإنت مصطورة ويبقى كل واحد أولى ب... من فضلك من فضلك أنا مش هاخد تمن التذكرة <تصفيق> مدام. أيوة في الحالة دي أنا أنا آسف جدا. مضطر او موقف في مكان ما افتكرش ما تعالى تعالى تعال، ما افتكرش تقدر تعمل كده ليه بقى علشان تصرف زي ده لو حصل يبقى اهانه ليا طبعا الركاب اللي حواليا يقولوا علي ايه وانت كمان ملامحك بتقول انك مش ممكن تتصرف اي تصرف صح <تصفيق> ايوه بس بس يعني ارجوك ارجوك انتهى هنا بقى من الحكايه دي افتكر طيب امرك <تصفيق> هو هو حضرتك حضرتك بتسافر كتير تقريبا يبقى انا فهمت فهمت ايه احتمال انك تكوني بتحجزي مكان فاضي جنبك علشان في بعض الاحيان بيكون جار الواحد في الكرسي يعني مزعج شويه غلط غلط طبعا في الحاله اللي زي اللي حضرتك بتقول عليها دي يبقى من الافضل ان الكرسي يفضل خالي اه ايوه ايوه صح ثم لو كان جرك في السفر مزعج أو حتى كان سخيف فده برضو مسألة مطلوبة الإزعاج والسخيفة أفضل من الملل مش كده أيوة أيوة فعلا فعلا يبقى لازم حد كان مسافر معاكي وتأخر مثلا صح هو وده أخوكي أختك وليه ما قلتش جوزك ما افتكرش ان في حد في مجتمعنا الشرقي داي يسيب مراته تسافر لوحدها او يتاخر عنها بالشكل ده يعني لا جوزي انا كده <تصفيق> لا, لا تعرفي لازم انت اسكندرانيه اصلا يعني وهو كمان اسكندراني واسكندريه بلدكم وطبعا لا انا من مصر وكنا مسافرين اسكندريه نقضي كام يوم هناك ايه بتبصيلي كده ليه <تصفيق> انا متعودة على كده <تصفيق> قولي بقى تحت امرك لما انت ناوي على السفر ليه ما عملتش حسابك قبل كده وتحجز مكان وتقطع تذكره أظن هتقول ظرف مفاجئ الحقيقه هو هو مش ظرف مفاجئ والحقيقه والمال ايه هو زي ما تقولي كده سبب شخصي جدا <تصفيق> طيب ممكن أعرفه ممكن بس من فضلك بلاش أضحكي وبلاشت تهميني بالجنون <تصفيق> لا أي شيء منطقي لا يمكن يخلي إنسان طبيعي يضحك أو, أو يرمي إنسان تاني بتهم بطلة شوف يا ستي أنا بالصدفة كنت ببابي الحديد وعايز أروح البيت في مصر الجديدة وقفت أستنى شوية تاكسي فاضي وتوبيسي الواحد ممكن نركبه ما لقيتش زي ما تقولي الزحمة وحركة الناس وهوهوه. سألت نفسي انا هروح بعد وقت قد ايه وحروح اعمل ايه ولقيت نفسي في الديزل ظريف هايل جدا ايه قلت ظريف وهايل تصرف عادي جدا بالنسبه لواحد زيك واحد زيي غريب قوي حضرتك بتقوليها بلهجه انسانه تعرفني طبعا عارفاك هو معقول برده اداي واحد يقعد جنبي ومكان جوزي ومسافه طويله من غير ما اكون عارفاه انت ناسي انك شخصيه معروفة مش انت رفعت خالد غريبه ممكن اعرف بتستغرب على ايه <تصفيق> اصلها اول مره تحصل لي وحد يعرفني المؤلفين والكتاب اسماء مشهوره صحيح لكن صورهم مش مشهوره انا يمكن طلع لي صوره او اتنين بالكثير خالص في الجرايد ودول يعني مش كفايه علشان يخلوا الواحد معروف لغالبيه الناس كفايه انك تبقى معروف عند عشاق القراء الحقيقة دي فرصة سعيدة جدا نعف بقول يا فندم ناخد قهوه ولا تحبي حاجة تانية لو سمحت أخد قهوه مظبوط يا أخ بوفيه بوفيه ايوه يا من فضلك ادينا اتنين قهوه مظبوط بس بسرعة حال ناوي تعد في اسكندرية مد <تصفيق> والله مش عارف اقول لحضرتك ايه جايز أعود وجايز ارجع في نفس اليوم على افتراض انك قعدت في اسكندريه يوم ولا اتنين هتنزل فين؟ <تصفيق> أكيد لك أصدقاء في اسكندريه او قرايب لا بدا. لا أصدقاء ولا أرايب هنزل في أوتيل أي أوتيل؟ انا مليش أوتيل معين بنزل فيه لما بسافر مم. انا دايما أجدد وخاصه الاماكن يعني ايه المانع أن الإنسان يشوف حاجة جديدة في كل لحظة عايشها إذا كانت الفرصة متاحة لي آه... السجارة؟ يا خبر ده انا قاعد نفسي خالص مفروض انك انت تاخدي سجارة مني انا اتفضلي اتفضلي بقول لك ايه لو سمحتي تحت امرك يا فندم الاول السيجاره ميسي وذكيه علشان كل الركاب حيتعطفوا وياكي ده صحيح واقدر اقولك لك كمان وهم بيضربوك هيقولوا لك ايه اول واحد حيدربك الراجل ابو شنبه اللي راكن ظهره على الكرسي الثالث قدامنا ده يا ساتر مم. يا رب والظاهر انه حاقد جدا علشان قعدت هيقول لي مش عيب يا فندي م? الهانم تعمل فيك معروف وانت تقابل الإحسان بالاساءه ويضربك ويضربك تمام وزي ما انت شايف صحته كويسه لا لا ربنا ما يجيبش الشر انا شخصيا ابتديت انسى عذاب الانتظار وحاله الكآبة اللي استولت عليا بسبب الزحمه والدوشه والملل الحياه يا مدام انا دلوقتي حاسس اني في رحله ممتعه بصحيح اسعد رحلات الانسان عموما لما يكون مع واحده ست مش بالضرورة يعني لا بالضروره لا بالضرورة طبعا ولو مش مصدقني قوم اقعد جنب أي راجل وقرحناك إذا, إذا تكلمتوا سوا انتوا لاتنين أكتر من عشر كلمات مم. إلا في حالة واحدة بس إذا كان الكلام في السياسة وكل واحد فيكو ليه وجهه نظر عكس التالي الأهياء ايوه ايوه جات في وقتها مرسي قوي شكرا شكرا لازم تعرف يا مدام أنك انك ست غير عادية مم. يعني انا مندهش جدا لكل اللي, اللي حصل ده وكل اللي بيحصل مم. رغم انك مؤلف ست المؤلف ما هو بني ادم برضه. زي كل الناس مفروض انك من دعاه التجديد والتقدم والارتقاء بشكل عام انا فعلا كده بس في النهاية يعني انا فرد وعلى فكرة انا مؤمن جدا بحاجات لكن ما اقدرش اعملها انا في سلوكي بس لك. سلوك المجتمع بتاعي طبعا مم. شيء مؤسف نعم ايه هو اللي مؤسف ده كنت فاكره انك انسان مختلف تماما يعني اي حاجه تؤمن بيها لازم تعملها من غير انفعال من غير انفعال لو سمحت اتفضل اتفضل مش هنفعل شوف يا ستي مهمه الفنان هي الدعوه للتطور والاحساس بالجمال بوجه عام ويوم ما دعوته تلاقي الانتشار هيحس بيها مع كل الناس انت غبي الظهر الظهر يا فندم احنا هنفترق قبل ما نوصل بانها لا احنا شايفه غير كده مدام أنا ما حبش حد هني أبداً وأنا مصر على رأيي أنا, انا لغايه دلوقتي وأنا انسان مجامل جدا معاك لازم تعرفي مدام ان دي رحلة قطر لازم حتنتهي كل واحد مننا يروح في حال سبيله <مم> لا الرحله حتنتهي ولا كل واحد فينا هيروح لحال سبيله سبحان الله تبقي مين حضرتك علشان تسمحي نفسك إنك تقراري قرازه ده <مم> بقى مش عارف لغايه دلوقتي أنا بأمين للأسف أنا خالص <تبصلي> كويس شايفك من اول دقيقه ركبت فيها القطحه بصلك تاني ليه بص تاني هخلع النضاره السوداء علشان تشوف عينيا كويس <تصفح> النضاره مش مخبيه عنيكي بس دي مخبيه وشك كله وشي كله قدامك اهو عرفت انا مين مست... مستحيل مستحيل تكوني هي. هي هي كان شعرها مصير ولونه مختلف تمام بروكا اللي على راسي دي بروكا عرفتني ولا اخلع البروكا هي كمان انا هي هي اللي انت قصدك عليها انا رباب لا زلنا ايها الساده نقضي ساعات السفر مع محمود مرسي سهر الببلي وحيد حامد مصطفى ابو حطب واللقاء التالي مع الموسيقار محمد الموجي الموسيقار والملحن الكبير محمد الموجي أثرى المكتبة الموسيقية والغنائية بالعديد من الأعمال الناجحة التي لا تزال تعيش بيننا حتى الآن على الرغم من مرور سنوات طويلة على تقديمها وهو من مواليد الرابع من شهر مارس عام 1923 بمحافظة كفر الشيخ جاء محمد الموجي إلى القاهرة في بداية حياته حصل على دبلوم الزراعة عام 44 وبالرغم من دراسته الزراعية فإنه قد هوى الغناء واتجه إلى التلحين بعد أن رفضته لجنة الموسيقى بالإذاعة اعتماده كمطرب ولكنها أقرته كملحن وقد درس الموسيقى بمعرض الموسيقى العربية بالقاهرة عمل بالتلحين وأبدع في ألحانه التي أصبحت علامة بارزة في تاريخ الفن. شهدت بداياته الفنية بزوغ نجمه مع العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ فقدم أول ما قدم أغنية صفيني مرة وعلى الرغم من أن هذه الأغنية لم تلقى الاهتمام المستحق في بداياتها فإنها تعد من أهم الألحان التي قدمها الموجي لعبد الحليم حافظ طوال هذه الرحلة من أهم الأغاني التي لحنها الموجي للفنان عبد الحليم حافظ حبيبها رسالة من تحت الماء جبار قارئة الفنجان وغيرها كما شد بألحان الموجي كوكبة من المطربين العظام من بينهم أم كلثوم فايزة أحمد نجات شديا وغيرهم وقد تميز ألحان الموجي بالمسحة الشرقية شديدة العذوبة والشجن معا ولذلك سيطرت على ودان الناس وجذبت اهتمام الخاصة والعامة منهم على السواء وقد رحل عن عالمنا الأول من يوليو عام 1995. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. يسعدني أن ألتقي الآن مع الفنان والموسيقار الموجي الصغير. أهلا بيك معانا في سهرتنا. أهلا وسهلا بيك. كل سنة وانت طيب وبقى خير وعيد سعيد على حضرتك وعلى الأسرة شاء الله. والسلام على الأمة الإسلامية كلها والناس كلها. النهاردة في صهرتنا بنحتفل بعيد الفطر المبارك وتتواكب هذه السهرة مع ذكرى الراحل محمد الموجي فالوالد محمد الموجي تحدثنا عنه كوالد وعن أهم عاداته وتقاليده في عيد الفطر تقول إيه؟ طبعا, طبعاً عاداته جميلة جدا يعني في نهايات شهر رمضان الوالد بيكتبه بتحضر الكحك وكده و. وهو تجيب ده والحاجات دي كلها عشان تعمل الكحك والجرايبة والحاجات دي كلها وطبعا <تصفيق> في اخر خمس ايام بتحضر هو يجي يجي يلاقي الولد قاعد على طبنية مع عماتي والخالات وكده بيعمل بيعملوا الهورس ويعملوا الكحك وكده فمعد هو توصيهم وقول الله هاتي لي منقاش وياخد الكحك اللي هو بالعجيم ده وهاتي لي هاتي ست كحكات اقول له عشان قال له عشان, عشان اكرب على كل كحكة اسم الولاد دي ما شاء الله فالمكاسب بقى يربش اميل وزموغي والحان وانيام ويحيا وينوك ست كحكاك كده والواحدهم وبعدين كده لما يتعمل بقى الكحك ويتعمل الففور وكده نروح ناخد الهزايا يقول له بقى تلعيز يوم هل يخذ كل بعضك يعني تلعيزي كل هل يخذ كل بعضك وطبعا هي طبعا تلعيز عموما كمان كان يتعمل بيحرص نعنا لبا لبسين البيت الجديد حتى حتى ملابس ال البيت نظيفة جديدة في ونقعد ليلة العيد و... مش في يوم العيد نفس لا ليلة العيد اه لبس الملابس اللي هي أنت البيت اللي بجمال بقى والروبو الحاجات دي كلها لازم تكون باردة جديدة ونوع مع بعض نسهر بقى صغرى صار كدة العيد تمام اللي من 200 صار كدة العيد هيوامسك العود يجاني معانا وكل واحدينا يجاني وهو يجاني ودائما كان يختم الصغرى بمنية بيت العزة بتاعه كان هو جميل يعني جميل فا هو طبعا بعدين يجي بعد كده بقى لسه يعني يوم يعني كنا محضرين نكون محضرين يعني السديه نيجي له نلبس له اللبس الجديد وكده ونسعد يعني وبيسهر معانا بقى كل دوله كل يوم عيد يقعد معانا سهره يعني حتى ثلاث ايام العيد مثلا او العيد بكر او اربع ايام بعد العيد الاضحى يعني دائما كان يحرص ان هو يبقى متواجد يعني يشاركنا فرحتنا يبقى معانا بال في الثقوصنا وعاداتنا وتطايرنا انه كان بيحفظ العادات والتقاليد وكان هو كان بيجلني بقى بصفة جميل بقى كل ما هو جميل بقى الجديد بتاعه مثلا برضي يسأل معنا اي حاجة بحضارها اي حاجة مثلا بيبقى ملها العبد الحيم او صباح او صدي او كلا يقولون دي هكذا العمال ويسمعوها يعني هو كان برضو كوالد ديمقراطي بياخد رأيكم بحسكم الفني في الحانو إيه رأيكم يا ولاد كان بياخد برأيك او برأي اخوك الفنان يحيى يحي يحي يحي وغنو وغنو كمان نفس الأكادي كنودي أنا وكلنا كنا كلنا كويس كلنا بن بنغن كويس بعدين بيو بيو سكتين أو يعني مزاجنا ثالي مزبوط. وودي قلت ان احنا كنا كنا بنعمل كاسرنوس كده واختي رنوسكايا اكونتور يعني فينا الحافه الفنيه والكمان اللي, اللي خد من اللي خدوش المكونات الفنيه بيبقوا برده هم الحافه الفنيهات في سينا ويسمعنا. نقول الله يا بابا ده جميل قوي الله يا بابا تحميد انا بابا جبت دي يعني قريبة من اللحن اللي انت عملته قبل كذا يعني اول اغنيه من متجاوب مقط السويدي يوم ما يغيره يعني احيانا بيبقى متجاوب معانا في المقرطية بنا وبعض بنقول يعني لحظة اه الفات كان احسن مثلا كده يعني. ايو كوالد كان جميل جدا واضح أو. ان هو كان بيحب اوي الاسرة وبيحب يتلمح حواليكم في العيد. يعني كفنان انت تقول عنه ايه الموسيقار الموج الصغير ابن الراحل الكبير محمد الموج. انا اقول عنه والله ابتقدناه يعني ابتقدناه. ق أبوك إنسان وبعدين استخدمنا في الوسط الفني كله أو ملحف الفنان طبعاً أضاف للموسيقى العربية جزء جدًا جدًا حتى صلاح جهاب كان دائماً يقول الموسيقى من غير الموج تبع نقص فطبعاً كان فيش هذا جميل جدًا من صلاح جهاب كان دائماً أن الموج نقدر فيه كثير جدًا في عالم الموسيقى وعالم الفنان وكان له دور وربنا رب و... يا رب يعني ربنا يرحم الوالد الموسيقار الكبير محمد الموجي وذكرى هذه الأيام صحيح. في النهاية بشكرك جدا الموسيقار الموجي الصغير صحيح. ونستمع الآن مع السادة المستمعين جزء من برنامج زيارة لمكتبة فلان مع الوالد الراحل محمد الموجي هنا القاهرة نادية صالح في زياره لمكتبه فلان كل شيء راقص الفهجه حولها هنا ايها الساقي بما شئت اسقنا ثم اسقنا واملئ الدنيا غناء وبهاء وسنا نسيتنا لِمَا لَا أغريد أن تعرف النوم هنا السلام عليكم ورحمة الله تعودنا أن تمتد بين المعرفة والثقافة إلى الفن الأصيل نتعرف على ملامح جديدة عميقة لصاحبه أو صاحبته واليوم تقف بين المعرفة في مكتبة فنية موسيقية أصيلة النغم فيها شرقي أصيل نصاحب ويصاحب مضيفنا الموسيقار الأصيل الأستاذ محمد الموجي ورحلته مع الفن نعرفها وتحكيها لنا اليوم هذه الزيارة إلى مكتبته الفنية الكبيرة التي يمتلكها والتي نزورها اليوم استاذ موجي إحنا أولا سعداء بهذه الزيارة الفنية ومعرفتنا النهاردة حتبقى كلها ثقافة فنية بحتة أنا كمان سعيد جدا يعني وأرحب بالزيارة احنا بدأناها بهذا الشريط من الشرائط الكثيرة والاستوانات التي تمتلئ بها مكتبة الأستاذ الموجي الفنية شريط لهذه الأغنية اللي عايزين حضرتك بقى تقدمها المستمعين احنا بدأناها يعني. قصير الفجر ودي من شعر الشعر المرحوم للسادة أحمد فتحي وطبعا تلحين وغناء للسادة المستقار رياضة صنباطي رياضة صنباطي معرفة ابوه ترجع إلى الأربعينات كنت دايما انا فكنت في كنت مدرسة الزراعه وكان دايما معايا العود يعني قداما في حالات الفضاء مفيش مذاكرة بتاعها فبقى اشتغل شغل مع العود كده وأحفظ الحمد. رغم مدرسة الزراعة يعني ما بين الفاس والمحرات وفي ناس الوقت في عود فالصنباطي من الناس اللي شكلوا خط عريض في حياتي لأنه يجيد الغناء يجيد التلحين ويجيد العزف على العود وخصوصا تلحين القصائد وإلقاءه للكلمه ومعرفته للمعنى الشعر وموسيقية الكلمة نفسها وموسيقية الشاعر، فبقيت أعد أسمعه كأني بقرأ في كتاب مهم جدا يديني معلومات يديني علم النغم يديني طريقة الاداء السليم يديني مع معنى كلمة احترام القصيدة واحترام الشاعر وكيف يكون ملحن بالطريقة الصحيحة ده الصنداطي مش بس هذه الشيطة عندي له حاجات كثيرة جدا طب ليه صرت بالذات أن احنا نقدم للمستمعين في بداية زيارتنا لمكتبتك قصيدة فجر بالذات ويمكن قلت أن الأستاذ كروان الإزاع للأستاذ محمد فاتحة وهو بيقراها في الأول كنت يعني معتز جدا بأنك دي نقدمها للسادة المستمعين يعني كنت حريص أن أنا أفجلها بمرقاة بصوت الأستاذ محمد فتحي. لأنه إزاي عرف يمزج صوته وهو بيولقي الشعر مع النغم الموسيقي الحلو اللي عملت الصنباطي خلاني أنا بقيت سعيد بأن أنا بسمع فتحي وهو بيقول الشعر كاني بسمع الصنباط هو بيغني تماما آه هو تعبير ما... لطيف فعلا <تصفيق> صورة حلوة فعلا فالزراعة ما في الشك إنها برضو من الأشكال اللي بتبلور الإنسان كفنان الخضرة والمية والهواء اللطيف الثقية الشجرة الناي اللي كنت بمسكه وانا صغير وقعد جنب الترع كده وقعد أزمر على آلة ناي كنت بعملها بنفسي أجيبه الغاب الأخضر ده اللي في حرف الترع م. وقعد أخرم فيها وأعمل فيها خروم خمس ست خروم كده وقعد أصفر فيها ألاقي الأبعاد اللي بين صابع بعضها بسيطة وقعد حتة تانية وأطعها وخرم خروم تانية بأبعاد مختلفة لغاية ما أزبط أبعاد الأصابع من بينها ومن بعض عشان يطلع سليم ده ده كانت بداية بقى الملحن في داخلك يعني آه. طب آه يعني احنا مش عايزين ننسى احنا في مكتب عايزين نرتبط شوي صغيرين بكتاب كتب الزراعة وقتها قريتها ضروري <تصفيق> ولا ولا ما نجحتش طب <تصفيق> قريتها <لا> طبعا كبيراسة <كان تصفيق> صحيح يعني وبظروف يعني اللطيفة من ضمن الحاجات اللي لازم أحكيها برضو كان بيدرس لي لمادة الهندسة الزراعية الأستاذ محمد إبراهيم الشال وده يبقى عديل ريادو سنباطي كلها بقيت عيلة بقى وكان الأسود والداد صنباتي يروح يزور عديله في شبين الكوم ويقود عنده من ثلاثة فكنت بعرف ليه يهرب الفنان من مكان يروح مكان آخر فكنت بعرف إن صنباتي بيهرب من القاهرة يروح إلى شبين الكوم عنده عديله أسلسة حديثك كنت صغير بقى في فترة دي ما نخلتش أسلسة سنة عشرين سنة عيد كان يهرب بايرو عنده يروح عنده فكنت أروح عنده بيدرس لي المدى الزراعة وكان عارف أن أنا بضرب عود وهو بيحب بضرب عود مم. فكنا نقعد كنت مقرأ. كنت شوفه الصنباطي بس كنت شوفه العود بتاعه ناد. فكان مم. يلز لي أن أنا أمسك عود رياضي الصنباطي وأعزف عليه وكأنني مثلا طولت نجمة من السنة أنا أقعد ماسك عود رياضي الصنباطي وبعزف عليه فكانت حاجة كنت مبهور بها يعني من يومها وأنا بعشق الصنباطي اساسا ولما شفت عوده عند الأستاذ الشال وعزفت عليه زاد عشقي والتصاقي به زي ما يكون ربنا لي العود ده يعمل م. معرفة بيني وبين الأستاذ الصنباطي م. فحرصت بقى أن أنا واصل استماعي إلى شغل الصنباطي من كلسوم وغيره من كلسوم وتلحينه والناس كتيرا وفقت يعني متتبعه فأصبح عندي عالم تاني بذكر فيه الصنباطي طيب هو دلوقتي احنا سمعنا آه المقدمة آه الخاصة بقصيدة فجر للأستاذ المرحوم الصنباطي انا عارفة انك العود دلوقتي قدامنا عودك بقى مم. مش عود الصنباطي الله يرحمه عودك واكيد واحنا عارفين صوتك غير مم. الالحان بقى كمان مم. الجديد ان احنا نسمع فجر دي بصوتك انت استاذ موجي دلوقتي حاجة. يعني وانا عارفة ان عودك يلازمك ويبدو انك اتأثرت برضو بالمرحوم السنباطي في الحكاية دي ولا طبعا يعني دي البداية زي ما حدك قلت انا تعلمت فيه يعني بدون ان اقابله يعني بيت تعلم منه طريقة عزف العود دون انا اراه يعني يعني أنا عادة أنا في المكتبة بقول الكتاب اللي تأثرت به في يعني أكثر الكتب تأثيرا في حياتك وكذا فبالنسبة ال الملحن الكبير والموسيقار محمد الموجي لما أقول الكتاب اللي تأثرت به الأول نقول هو سنباتي الكتاب والأستاذ محمد عبد الوهاب طبعا. طب نسمع فجر دلوقتي بعود الأستاذ الموسيقار محمد الموجي أنا ولو إن العود مش هيكون مزبوط على الطبقة بتاعة اللحن اللي عمله صوبي <تصفيق> دلوقتي نما عشان خاطر الطبقة صوتي حاليا مش هتكون مرتفعة زي. لا ده أنا ذا أنا من الأول وإحنا بنعمل تيست للتسجيل أنا قلت خلوا بلقوا من صوتي جنب صوت الأوساز الموجي كذا إش <تصفيق> ده <دا> حصل. اتفضل هنا <تصفيق> الله الله يعني بقدر الإمكان يعني. لا لا ده حلو قوي صحيح مش عارفة ليه ما بتغنيش باستمرار يعني ما هو يعني أهم <تصفيق> الغناء دي مسألة شقة بالنسبة لي <تصفيق> المغني من دول بيطلب له أصول معينة في حياته وفي تصرفاته يعني أنا أحب السهر المطرب لا يمكن يسهر ما يجيبش اني اسهر يعني ثم وصهر... الاستاذ عبد الحليم الله يرحمه كان بيصهر جامد بس برضو. كان بينام طول النهار اه <تصفيق> ما يعني... بتقدرش يتنام بقى طول النهار <تصفيق> ما <ممكن تصفيق> <بتقدرش> تعمل <تصفيق> المعادله دي لا طبعا آه. وبعدين زي ما عاوز اقولك ساعتك ان انا ايه حبيت التلحين مم. يعني انا صحيح اعرف ان صوتي حلو لكن حبي للتلحين لقيت نفسي كمطرب زائد ان أنا مع صوره عبد الحليم واستضفنا بعض وتالفنا وبقينا كوبل لقيت ما نعوضني عن صوتي أو ما نعوضني عن أن أغنيها يعني. يعني كأن صوتي كان في صوت عبد الحليم طيب نسمع يعني حاجة بعيد شوية لو افترضنا أنها حنقول بعيد أو كان جايز نقول كده أدعية أنا شايفة أنه في مجموعة من الأدعية بصوت الأستاذ محمد الموجي اللي بنزور مكتبته النهاردة مجموعة كبيرة جدا من الأدعية عارفين قدمت شوية مجموعة من الأدعية بصوتك في إزعاد شخ الأوسط اه صحيح يعني هو كان الاستاذ عبد الحليم الله يرحمه كان بدا يعني كنا شرق القاوسه المتفقه معاه انه يسجل 30 دعاء هو جه لغايه الدعاء ال او ال وراح ساب الموضوع ما يعني. فحبيت انا اتمم 30 دعاء فسجلت بعضهم لزعة شرط الأوسط اللي منهم اللي احنا عاوزين نسمع منهم ده لا حديث. ده جديد خالص حاذف بتقول انه ده الجداد الأداية أو ده خلافه يعني ده الأداية اللي هنسمع منها جزء دلوقتي لم تزع غير اللي سجلتها في شرط الأوسط مش كده دي غيرها طب نسمع واحد منها لو سمحت تباركت يا من بنيت السماء وأبدعت في كل خلق تشاء تباركت يا من بنيت السماء وأبدعت في كل خلق تشاء ونوعت في الأرض هذا النماء وخالفت بين الدجا والبياء كلبنا رحمات القدر سندعوك في كل حال دعاء كلبنا رحمات القدر سندعوك في كل حال دعاء تباركت يا رب هذا العطاء تباركت يا رب هذا العطاء تباركت يا رب هذا العطاء تباركت يا رب هذا العطاء دي كلمات الاستاذ الشاعر عبد الفتاح مصطفى ايوه عايزين تسجيلات من مكتبة الأستاذ محمد الموجي وإحنا بنزورها النهاردة تسجيلات نادرة للأستاذ عبد الحليم حافظ والحضرتك ويعني غير اللي إحنا بنسمعها المعتاد يعني هنالنهاردة بقى المكتبة تعتبر مم. الجديد هو ده أمر. اللي بقى المهم لا تحت أمرك حتشوف مثلا في إستوان هي مكتوب عليها أرابد الأنفيس عبد الحسن أركستر وبعدين بسمعها ديسكو ده هو الشركة ديسكو ديسكو فيزيون ديسكو فيزيون حاجة بشرق اسم الشركة آه. فواحد صاحبي جاء من المانيا و جاي دي فقول له ايه دي قال لي قراءة الفنجان خدوها في المانيا اه وعملوها اركستريشن و بالتزاع في الحفلات الكبيرة بتاعت حفلات السيمفونية والله فبسمع ليه قراءة الفنجان واخدها واحد اسمه الحسن بس بكل اسف ان هو ما حطش اسمي على السلوانا طب يعني ليه كده مع انهم بيبقوا حارسين طبعا على انهم لا يعني... ده انسان يظهر انه كانش حريص على ان يوضع اسمي عشان آه. يستغل الحكاية لنفسه هو فبس ما عليته اخد خرقات الفنجان وحط عملها اركستريشن جديد مغير فيها لا مش مغير يعني... نفس المولود بس عمل توزيع جديد طب رأيك في ايه لا عمل التوزيع كويس الحقيقة يعني آه. طب ده الحقيقة يعني لو سمحت نسمعه بقى يا عزائي المستمعين نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نرتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحريات عوات صبحي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية من كنوز الإذاعة رحلة رحلة